وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ مُّخْزٍ فَتَذَكَّرُوا إِذْ كُنتُمْ قَوْمًا فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا مَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ இ تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله وذو الفضل الظيم واذ يمقر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخر परिजू का वा यंकू وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ۚ قَالَ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَشَاءَ ۗ أُولَٰئِكَ مِثْلُ هَٰذَا قال ده سميع وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء